Layla la layla la la Ya aziz libna ya aziz libna mutalma wa akhlaq din ya aziz libna ya aziz libna mutalma min wa akhlaq din يا ولادي عبد الله الف شكر لله اللي بغينا حصل وياك حريه يا سيل الدنيا يا سيل الدنيا من علم مين بيتصل واخلاق دينيه من ظروق اهلي تستاهلي الغالي حققنا فيك الأمل حفلة كبارية يا عزيلي فنيا يا عزيلي فنيا من علبة بين بيت أصل وخلق دينية للبيت ويانا كل اللي في لجهل ما في واوية بین بین تصل بسم النبي وقله محلات في الصاله نهديج اهل القبل يا عيني يا سليل الدنيا يا سليل الدنيا من علم بين بين تصل واخلاق ديني معرسنا ويشجينا وانتي عليمينا للنجمة نورة وصل من حسما ويا يا عزيلي إبنيا يا عزيلي إبنيا من علبة بين بتصل وخلق دينيا عسى الله يعطيكم من خارة يرطيكم ويكون yom ilfarh hathla jama'ya Ya zin lihniya, ya zin lihniya Minha'alba bin baedasil wa khlaq diniya Al-Shia'ir